الحمد لله رضي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ندام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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحذنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد ذل اعيون وانتم فيها فاندون وتلك الجنه التي اوردت موها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلدون وما ظلمناهم ولكن كانوا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّهُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِمُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مبرمون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الله أكبر مع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يفكون وَقِيلَ هَيَّا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ